إنه كان عالياً من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين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 فَاطْلُبْ تَقِيبَ إِنَّهُمْ مُفْتَقِبُ